لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هم نزل <تزلنا> هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك امثال نظربها للناس لعلهم يتفكرون الله <تصفيق>